أما ولولا ولوما أما كمهما يكن من شيء وفا بتلو اتنو تلوها وجوبا ألفا وحذف ذلفا قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبدا لولا ولوما يلزمان الابتداء اذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضيض مث وهلا ألا الا واوني ينهى الفعل وقد يليها اسم بفعل مضمر انلقا او بظاهر مؤخر